عندما ولا ولات اللواتي عملنا عمل كان طيب يا أخوان لعلنا نراجع مراجعة يسيرة لما مضى في الدرس الماضي مر بنا أن المبتدأ يقع في الأصل أو يكون في الأصل نكرة أو معرفة ولن أود له الأخواني تقاربون قليلا لأن التباعد القرب لأنه أفضل يعني وأقرب للفائدة وأبعد عن تشتت النظر فإذا سمحوا له وقاربوا الأصل أن يكون معرفة من يمثل لمجيء المبتدأ معرفة نعم زيد قوي, زيد قوي نعم الله ربنا قد يأتي أو يقع المبتدأ نكرة متى يقع المبتدأ نكرا أجيبكم إذا وجد مسوغ المسوغات مر بنا أنها كثيرة ربما تصل إلى كم إلى الثلاثين لكنها كما يقول ابن هشام وغيره تكاد ترجع إلى أمرين إلى العموم والخصوص مثل ماذا العموم نعم مثل إذا سبق بأي شيء بنفي أو استفهام هذا إيش هذا العموم مثل ما رجل في الدار هذا النفي والاستفهام أئلاه مع الله. طيب. هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهذا المسوغ الذي جعل كلمة أئلاه مع الله أئلاه هنا نكرة. وقعت مبتدا. ما لا رجل في الدار. هكذا مثلت أئلاه مع الله. أو ما ما رجل. نعم. طيب. والعبد مؤمن خير من بوشريك. أين المبتدأ؟ نعم عبد طيب ما المسوغ هنا؟ خصوص إذن العموم أو الخصوص هنا الخصوص طيب خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات أين المبتدأ؟ نعم خمس نكره معرفة خمس ما المسوغ؟ كان خصوص إذن خصة بإضافة وبعض الأخوان ما أدري هو حاضر الآن أو غير يعني أشكلت عليه قال ما يعراب صلوات أليست تمييز العدد قال تمييز العدد من الثلاثة إلى العشرة يكون مجرورا هو تمييز لكن موقعه العراب يكون مجرورا بخلاف تمييز الفاض العقود تقول أعطيتك عشرين ريالا والأعداد أيضا المركبة مثل إني رأيت 11 كوكبا تميزه يكون منصوبا كما سأتي والالفاظ المعطوفة أعطيتك إحدى أعطيتك 21 دينارا مثلا نعم لكن هذا من 13 وكذلك المئة وجلد كل واحد منهما مئة جلدة هو تميز لكن موقعهم العرب منصوب مجرور إذا كان من 3 إلى العشرة طيب الخبر الأصل أن يكون مفرد أو جملة خبر مفرد مثل الله وربنا وما المقصود بالجملة هنا في باب الخبر وما المقصود بالمفرد مفرد ما ليس جملة ولا شيء في جملة إن سأتينا أن المفرد حين قد يقول ما ليس مضافا ولا شبيها من المضافة طيب مثل ماذا يجي الخبر الأصل أن يجي مفردا مثل الله ربنا لكن قد يجي جملة اشترط النحا لم يجي جملة أن تجتمل الجملة على أي شيء على رابط معنا عدة رابط طيب لو سألتكم مثلا قلت الحديقة أزهارها جميلة من يعرب أولا هذه نعم مبتدأ نعم مو مرفوع طيب زهرها مو ثاني لو تفصل أيضا مرفوع على ما ترفع الضمة وهو مضاف الضمير مضاف الجملة الواحد اللي جاءه خبره بتبدأ ثاني طيب الجملة جملة بتبدأ ثاني وخبرها في محل رفع خبر مبتدا الأول. طيب أين الرابط؟ أمير يعود على المبتدا ها أزهارها الحديقة أزهارها. طيب وقد جاءت الرابط أيضا. اسم شاره اللي بس التقوى ذلك خير. والرابط قد يكون العموم قد يكون إعادة المبتدا بلفظ مثل الحاقة ملحقة. طيب. يغني عن الخبر المرفوع يغني عنه الفاعل ويعرب يقال فاعل سد مسد خبر من يمثل مثال لذلك نعم لا زيد قام لا عكس لا ما انتهى النحو خلاص هنق شيء نعم اقائم الزيدان اعتمد على نفي تكون الهمزة الاستفهام وقائم مبتدأ وين الخبر الزيدان تقول فاعل سد مسد الخبر طيب ومثل أقاطن قوم سلمى أمن وضعنا أقاطن وين الشاهد أقاطن قوم سلم أين المبتدأ قاطن طيب ووين خبرها ما لخبر قوم سلمة فاعل لقاطن لأن قاطن وص يقوم مقام الفعل اسم فاعل طيب فاعل سد مسد الخبر طيب أيضا مر بنا في الدرس الماضي أن الخبر قد يتعدد مثل قوله تعالى وهو الغفور الودود طيب أخذنا أيضا النواسخ نواسخ المبتدأ والخبر النواسخ مثل ماذا أخذنا كان أخذنا كان وأخواتها طيب لو سألتكم سؤالا يقول الشاهد سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وين الشاهد فليس سواء عالم وجهول عالم وجهول وين وجلس تشهاد لا هي ليس من أخبات كان ما بين شاهد شاهد مرمان ها فليس سواء عالم وش فيه سواء وش فيه لا موسم الحسن خبر ليس مقدم على هيش على اسمها إذن توسط بينها وبين هو بين اسمه الأصل أن يتقدم الاسم طيب لا طيب للعيش ما دامت منغصة راجع حتى يتي بقية الأخوة لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرمي وين الشاهد لا بد أن تراجعوا يا أخوة لا بد أن تراجعوا لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرمي. بواحد يجاوب يجابها ها. وجه الشاهد وجه الاستشهاد. نعم أنت طيب أحسنت هذا هو الشاهد وجه الاستشهاد بين دام واسماء وين الخبر منغصة أحسنت. من ما دامت منغصتا لذاته التقدير ما دامت لذاته منغصتا طيب مر بنا أيضا أن كان تختص بخصائص إن أم الباب تختص بأي شيء كان هذه ما ما كل الأدوات ترفع نعم كان تختص بأي شيء وأمسى وأضحى ما تكون ماضي مضارع أمسى يمسي نعم نعم تستعمل تامة وتستعمل ناقصة مثل ماذا وتستعمل زائدة حسنت تستعمل تامة وتستعمل ناقصة الناقصة مثل مثل كان الجو باردا. وكان ربك قديرا طيب تستعمل تامة إذا قلت تستعمل تامة ما معنى هذا الكلام تكتفي بمرفوعها ما تحتاج لا خبر مثل وإن كان ذو عسره طيب أيضا تختص بأنها تأتي زائدة أن تأتي زائدة أيضا طيب من يمثل لمجيئها زائدة ما كان أحسن زيدا يعني التقدير ما أحسن زيدا أيضا قد تحذف هي مع اسمها مثل التمس ولو خاتم من حديد يعني التمس ولو كان ما التمست خاتما من حديد طيب هل نبدا في الدرس الجديد لا أولاة هل إن شاء الله واضحه طيب الآن نبدأ بان وأخواتها ثم ننتقل بعد ذلك إلى ظن وأخواتها. نكون هنا دروس هذه الفترة، ولعلنا إن شاء الله يوم السبت تكون دروس بعد الفجر ودروس بعد الظهر حتى ننهي هذا الكتاب بواسطةه إن شاء الله ننهيها اليوم إن شاء الله ونأخذ دروس النحو تنتقل بواسطةه. نعم. هذه أسأل. وش وش نسوي طيب انا ما ماذا يعني نجعلها الفجر فقط عشان ما ننتهي وش رايكم نجعلها الفجر نحاول انه ننهيها في الفجر خلاص يوم السبت موعدنا الفجر ونتفق ماذا نصنع انت اكيد ترغب الظهر رجاله هذا عادي لو ما كنت عادي ما قلت لو كان خلاص إذا يوم يوم السبت إن شاء الله موعدنا بعد الفجر ونتفق إذا كان في إمكانية ننتهي ولا تكون دروس الفجر والظهر حتى ننهي هذا المتن يعني يكون ننهي بساعتين هذه فرصة أربع سنوات يدرس في الجامعة نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وغفر للمصنف ولشيخنا وإلى الحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا الثاني إِنَّ وَأَنَّ لِلتَّأَكِيدَ وشقصد الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر انتهينا من كان وأخواتها والآن نبدأ بإِنَّ وَأَخَوَاتِهَا إِنَّ إِنَّ وأخواتها من نواسخ المبتدا والخبر. المبتدا والخبر الأصل أن يكون مرفوعين، لكن إذا دخلت عليه كان نسخت عمل المبتدا. تكون يكون المبتدا ترفعه اسم لها وتنصب الخبر خبرا لها. تقول كان زيد مجدا. وإذا دخلت عليه إن عكست الوضع. ترفع تنصب المبتدا اسم لها وترفع الخبر خبر الله تقول إن زيدا مجد هذه هذا هو يعني رأس هذه رأس هذا الباب نعم الثاني إن وأن للتأكيد بدأ لا يذكر معانيها ومعانيها لا تعنينا كثيرا يعني نعم إن وأن للتأكيد ولكن للإستدراك وكأن للتشبيه أو الظن وليت للتمني ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل، فينصبنا المبتدا اسم لها اسم لهنّ ويرفعنا الخبر خبرا لهنّ. نعم إذن هذه ستة أحرف إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل وهذه هي معانيها. مثلا نقول زيد قائم، فإذا أدخلنا عليه إن نقول إن زيدا قائما وهكذا. وكذلك لكن تقول لكن زيدا قائم لكن زيدا قائم وكذلك كأن كان عليا بدر ومثل ليت ليت زيدا حاضر ولو اعربنا وش نقول مثلا ليت زيدا حاضر وش نقول ليت حرف إيش لا ما بحرف ناقص ناسخ ولا ناقص ناسخ قلت ناقص أول نعم نا. طيب زيد اسم إنه اسم ليته نعم طيب منصوب ليت زيدا حاضرا خبرها مرفوع وهكذا البقية إن زيدا قائم لكن عمرا حاضر إلى آخر ولعل زيدا يذاكر إلى غير ذلك إذن هذا هو إعرابها تنصب المبتدا اسما لها وترفع الخبر خبرا لها وكأن معناها للتشبيه مثل ما تقول كأن زيدا أسد طيب ومن الشواهد على ذلك الشواهد كثيره مثل الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب فيها شاهد هذه اللي اعطيه غير هذه الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب اعطينا الشاهد واجلس الشاهد نعم نعم تفضل لا ما اريد الاعراب بس اريد الشاهد أنت هنا من ليت ما نريد ليت في شاهد غير هذا الباب مر بنا لا لا لا الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب نعم احسنت وجلس الاستشهاد نصب الفعل المضارع بعد فاء السببيه المسبوقه لا بام مضمره لا هو الفعل المضارع منصوب بام مضمره المسبوقه في فاء السببيه التي سبقت بأي شيء بطلب محظو الطل... بطلب محظو بطلب محظو بطلب محظو محظو ترجي بتت... ليت تمني لا لا جائزة استهل نعم طيب نعم اقرأ الذي بعده إن لم تقترم ب... بهنما الحرفية نحو نعم. إنما الله إله واحد هذه الجائزة تريدها ولا أجلس تصل إليك نعم إن لم تقترم بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليتا فيجوز الأمران طيب المقصود بهذه العبارة يقول إن هذه الأدوات تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبط خبرا لها إن لم تقترم, تقترم بهن ما ما هنا تبطل عمل هذه الأدوات ولهذا تسمى ماء الكافة ما معنى الكافة؟ المانعة للحرف الناسخ من العمل هذه ما تسمى الكافه ما معنى الكافه المانعه اللي الحرف الناسخ من العمل هذه الأدوات تعمل عملها من نصب المبتدا ورفع الخبر لكن إذا دخلت عليها ما الحرفية وهنا ما الحرفيه ليست المصدرية وليست الموصولة هنا ما تكفها عن العمل وتصبح هذه الأدات كأنها ليست موجودة وتعرب ما بعدها إن كان اسما تعربه مبتدا مرفوع ولا تقول إنه اسم إن أو غيره يقول إن لم بهن ما الحرفية طيب فإن اقترنت بطلا بهن بطل ما العمل يعني عمل هذه الأدوات ولهذا يصح دخول هذه الأدوات على الجملة الفعلية لانهن من دون ما يدخلن عليه على الجملة الاسميه لان المبتدا والخبر جملة اسمية طيب يقول الله عز وجل قل إنما يوحى الي انما يوحى اليه ان هنا دخلت على اي جمله فعليه يوحى يوحى اليه من فعل وفاعل طيب ما الذي جعل هذه الاداه تدخل اللي إن وهي حرف ناسخ يدخل على المبتدا والخبر ما الذي جعلها تدخل على الجمله الفعليه ما لان ما الكافه اتصلت بها فكفتها عن العمل وصارت تدخل على الجمل الفعلية أو الاسميه ويقول الله عز وجل مثلاً كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وين الشاهد كأنما يساقون كأن اتصلت بها ماء الحرفية فكفتها عن العمل نعم طيب يقول نحو مثل إنما الله مثل بقوله إنما الله إله واحد انما إن هنا حرف نصب لكن دخلت عليه ما ولهذا انظر الى الاسم بعدها لفظ الجلاله رفع انما الله لو لم تكن فيه ما الكافه في غير القران شنو نقول ان الله اله واحد واضح يا اخوان طيب قال الا ليت استثنيت من بين هذه الادوات فيجوز الامران يعني إذا دخلت عليها ما فانه يجوز أن تعمل وان تهمل ما معنى تعمل يعني تبقى على عملها من نصب المبتدا اسما لها ورفع الخبر خبرا لها هذا معنى الاعمال والاهمال تكون كانها ليست موجوده قال الا ليت اذن ليت تكون باقيه مع ما مع دخول ما نعم على اختصاصها بالجمله الاسميه فلا يقال ليت ما قام زيد إنما تدخل على الجمل الاسمية فقط لأن بقية الأدوات إذا دخلت عليها ما دخلت على الجمل الاسمية والفعلية أما ليت فتبقى تدخل على الجمل الاسمية طيب ولهذا يبقى عملها ويجوز الإهمال حملاً على أخواتها الجملة الفعلية لا تدخل عليها إنما تدخل على الجملة الاسميه وإذا دخلت عليها جاز أن تعمل يعني تنصب المبتدا وجاز أن تهمل يلغى عملها مثل ما تقول ليتما زيدا قائم ليتما زيدا قائم ويجوز أن تقول ليتما شو قلنا بالمثال زيدا قائم ها وعجوزا تقول ليتما زيد قائم طيب ليتما زيدا قائم على الاعمال ولا على الاعمال الاعمال ليتما زيد قائم على الاعمال وروي بالوجهين قول النابغة الذبياني في قصيدته المشورة المعلقة لأن له معلقتين هذه إحداهما يعني قيل ان هذه معلقة الدليل وقيل الرائية هنا التي مطلعه يقول هذا دار مية بالعلياء فالسندي من ضمن أبياتها قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ويروى قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصف نصفه فقدي ما معنى البيت ما قصته هذه مشهورة بدقة البصار فلما رأت سربا من الحمام قد مر بها قالت ليت الحمام ليه إلى حمام متيه أو نصفه قد يهتم الحمام مية يعني كم عندها من الحمام هي عندها واحدة وتقول ليت الحمام لي حتى يكون مجموعة حمام مئة واحدة وهي في الجو تراها يقول عد من ضمن بياته فحسبوه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزدي في السماء عدتها وقالت وقال هي تسعا وتسعون فإذا أتى مع حمامتي بلغت المئة هذه ضمنها النابغة قصيدة فحسبوه فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزدي الشاهد من ضمن هذا الابيات تقول يحكي النابغه عنها يقول قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي ولا هذا يروى او نصفه او نصفه وين الشاهد عندنا قالت الا ليتما هذا الحمام طيب الحمام كم فيها من روايه اذا قلنا هذا الحمام أعماله أهل الأعمال هذا الحمام طيب ما إعراب الحمام دون أن تقرأ لي معهم شروحه إعراب الحمام يلا قرأتها بدل من إيش من الإسم إيش وشو يكون إعراب اسم الإشارة اسم اسم ليتها طيب إذا قلت هذا الحمامه وش يكون عرب هذا قلت أعطيك جائزة اسم ليته وش فيه المعمل وش يصير محله عرب عرب كامل هذا مو منصوب خد اخوان مبني على أي شيء السكون في محل في محل نصب طيب إذا قلت في محل نصب وش تكون الحمامة انطقها هذا الحمام. هذا الحمام طيب احسنت تفضل طيب اذا الشاهد قالت الا ليتما هذا الحمام على الاعمال الا ليتما هذا الحمام على الاعمال اذا يعني خلاصه ما مضى ان هذه الادوات تدخل على المبتدا والخبر فتنسخ عملها طيب تنصب المبتدا اسم لها ترفع الخبر خبرا لها الا اذا دخلت عليها ما واش تسمى ما الكافه فانها تكفها عن العمل وتدخل على الجمل الاسميه والفعليه ويلغى عملها ويرفع الاسم بعدها الا ليت فانها اذا دخلت عليها ما لك ان تعمل ولك ان تهمل طيب وقوله ماء الحرفيه رحمه الله يعني احترز عما الاسمية الموصولة فإنها لا تبطل عملها لا تبطل عمل أي شيء ما تبطل عمل إنها لأنها هي تكون هي الاسم مثل إنما صنعوا كيد ساحر إن ذات نصب طيب وما اسمها اسمها لا ما يبكافة هنا ليست كافه لأن هذه كيل هذه لا هذه حرف لكن هذه اسم موصول يعني التقدير ان الذي صنعوا كيد ساحر وشكون الاعراب ان حرف توكيد ونص وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم ان طيب وصنعوا هذا صله الموصول طيب كيد ساحر خبر إن لاحظتم اذا هنا ما ليست حرفيه طيب نعم تفضل كئن المكسورة مخففة نعم كئن المكسورة مخففة وقال وش قال في الجمعة اللي التي قبلها قال إن لم تقترب بهن ما الحرفية نحو إنما الله إلى واحد إلا ليت فيجوز الز يعني الأعمال والإهمال ثم قال كئن المكسورة هذا متن يعني مضغوط جدا ولهذا يعني يحتاج إلى يعني متابعة معه. قال كأن المكسورة مخففة. يعني معنى هذا أنه كما يجوز الأعمال والإهمال في ليت إذا دخلت عليها ما كذلك يجوز في إن إن لأن عندنا أن وإنا من الأدوات. يجوز في إن المكسورة إذا خففت إذا خففت إذا تكون تكون إن لا تلتبس بالشرطية اللي مرت معنا في التي تدخل على الفعل مضارع عند ذاكر تنجح لا هذه تدخل على الأسماء. قل إذا خففت إن جاز لك إذا خففت إن جاز لك أن تعملها وأن تهملها مثل إن زيد لا منطلق إن زيد لا منطلق شو جوز أن تقول إن زيد لا منطلق على الأعمال ولا على الهمال إن زيد لا منطلق على الأعمال ها إن زيد الإعمال ولا الإعمال خلوا أسمع زين لا أسمع يعني إشمام ولا روم إذا قلت نعم قلنا كذا ها إعمال ولا إعمال إعمال إن زيد إن زيد لمنطلق إن زيد لمنطلق أو طيب لو عملت ماذا يقول إن زيدا لمنطلق هذه مثل ليت في أي شيء في حال دخول ما على ليت إذا دخلت ما على ليت يجوز في الاسم بعدها الاعمال والاهمال كذلك إن, إن إذا خففت وقي صارت إن إذا دخل إذا خففت فإن معمولها يجوز فيه ان ما بعدها الاسم يجوز فيه الاعمال ويجوز فيه الإهمال الاعمال تقول إن زيدا لا منطلق والإهمال إن زيد لا منطلق وش الأرجح؟ الاعمال ولا الاهمال الاهمال طيب ليت اذا دخلت عليها ما الارجح الاهمال ولا الاعمال بالعكس الاعمال طيب من الامثله ان كل نفس لما عليها حافظ طيب نعم فاما لكن مخففه فتهمل فأما لكن مخففة فتهمل من ادوات النصب لكن طيب اذا خففت تقيل لكن تهمل يعني الفعل الذي الاسم الذي بعدها لا ينصب نعم لماذا لزوال اختصاصها في الجملة الاسمية تصبح تدخل على الجمل الاسمية والفعلية والذي بعدها لا ينصب بها إن كانت جملة اسمية إذا كانت بالتشديد تقول لكن زيدا قائم وتختص بالجمل الاسمية لكن إذا خففتها وصارت لكن صارت تدخل على الفعليه وعلى الاسميه زال اختصاص بالاسميه وان دخلت على الاسميه يرفع الاسم بعدها مثل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم ظلمون دخلت على اي شيء فعليه, فعلية طيب ان ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر شاهد من قول زهير إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر وين الشاعر لكن هل هي مخففة ولا مشددة طيب دخلت على جملة اسمية ولا فعلية اسمية وقائعه مبتدا وتنتظر خبرها ولاحظ وقائعه ما قال وقائعه أهملت طيب نعم واما ان فتعمل ويجب في غير الضروره حذف اسمها ضمير الشان وكون خبرها جمله مفصوله ان بدات بفعل متصرف غير دعاء بقد او تنفيس او نفي او لو هذه الالغاز هذه طيب واما ان المفتوحه انتهينا من ان من ان المكسوره واما ان المفتوحه فانها اذا خففت اذا خففت ان ان اشتكون ان ولا تلتبس بالتي تدخل على المضارع وتنصبه طيب إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال تعمل لكن يجب في اسمها اسمها ثلاثة أمور الأول أن يكون ضميرا لا ظاهرا يعني ما تقول مثلا إن زيدا قائم لابد أن يكون ضمير طيب وأن يكون بمعنى الشأن يعني بمعنى الأمر يعني مو بالأمر فعل الأمر لا الشأن الأمر الشيء طيب والثالث أن يكون محذوفا إذا ما شرط اعمال أن يعني إعمال أن يكون تنصب المبتدأ وترفع الخبر شروط ثلاثة أن يكون ضميرا اسمه وأن يكون بمعنى الشأن والثالث أن يكون محذوفا طيب ويجب في الخبر ايضا ان يكون جمله لا مفردا يكون جملة مثل ماذا مثل قوله تعالى ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله رب العالمين طيب من من يعرب ان هنا اداه نصب طيب حرف توكيد او حرف مصدر مصدر ونصب طيب اين اسمها ظمير الشان مش تقديره انه على تقديره طيب والحمد ها مبتدا احسن طيب اين خبره الجر مجرور لله رب العالمين بدل طيب لله طيب كم الاعراب لو ننتبه للشروط جيدا كان نعرب نعم نعيد الشروط الشروطها واحد أن يكون اسمها ضميرا لظاهرا اثنين أن يكون بمعنى الشأن ثلاثا أن يكون محذوفا وشجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردا ما تقول أن زيد زيدا قائم لا ولا تقول أن قائم وتقول اسمها ضمير الشان لأن قائم هنا مفرد لابد أن يكون خبرها جملة يعني أمة فعلية أو جملة مكونة مبتدأ أو خبر وتكون جملة المبتدأ والخبر في محل إيش رفع خبر إن طيب يلا أعرفوا على هذه أن الحمد لله تكون أن اداه نصب طيب أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف تقديره أنه طيب والحمد لا مبتدا مرفوع على مترفع الضمة طيب ولله جار مجروم متعلق محذوف تقديره كائن لله طيب كم لعرب والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر أن أين اسمها؟ الشأن ماذا تقديره أنه طيب سيد. هذا مثال منضبط والجملة فعلية ولا اسمية هنا اسمية طيب مثاله للجملة الفعلية وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم نعم والفعلية لابد أن يكون فعلها جامدا وأن عسى فعل جامد مثال اخر وان ليس للانسان الا ما سعى ليس ايضا فعل جامد طيب لو نعرب وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم نفس الهراب ان ذات نص واسمها ضمير الشان طيب تقديره انه طيب عسى ان يكون الجمله كلها الجمل عشان نرتاح من كثرة العراف تكون جملة عسى في محل رفع خبر ان اذا كم اجتمع من الشروط هنا هو شيء ان اسمها ضمير لا ظاهر وانه بمعنى الشعن يعني يقدر بانه والثالث انه محذوف لم يذكر والرابع ان الخبر جملة وش نوع الجملة هنا فعليه وفعلها لابد أن يكون جامدا ومثل ذلك وأن ليس للإنسان إلا مساعة التقدير وأنه عسى وأنه ليس طيب ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء أن إذا كان فعلها متصرف لابد بد لا يكون دعاء إن كان الجملة جملة ضمير الشأن هذه إن كانت جملة أن وضمير الشأن اللي خبرها إن كان جملة فعلية إما أن تكون يكون فعلها جامد أو أن يكون جملة دعائية يعني تتضمن دعاء مثل والخامسة على قراءة أن غضب الله أن غضب الله عليها نفس الإعراب لكن وش الفرق غضب جامد ولا مشتق غضباء يغضب وغضبان فهو غاضب وش يكون؟ مشتق طيب لو نعرب أن غضباء وش نقول؟ نفس الاعراب السابق أن؟ اداه نص واسمها ضمير الشان وجملة غضب الله في محل؟ لا في محل؟ رفع خبر؟ أن طيب وش الفرق أعيد ثاني وش الفرق بين أن غضب وأن عساء حسن أحسنت جامد وغضب مشتق طيب أو متصرف نقول حسن طيب ما الذي سوّغ أن يأتي مع أنه متصرف لأنه لأن الجملة دعائية فيها دعاء عليها بالغضب طيب طيب إذا كان الفعل وش المقصود بالفعل هنا الواقع ايش الواقع خبر أن إذا كان الفعل متصرفا لاحظتم وليس دعاء ليس متضمنا للدعاء وجب أن يفصل أن يفصل خبرها عن أن يفصل الخبر ما يلتصق به لابد لكم أن فاصل، لاحظوا يا أخوان وأن عسى وأن ليس أن غضب الله الفعل مقترن بها مباشرة لماذا اقترن بها في قولنا وأن ليس وأن عسى لأن الفعل أو شيء لأن الجملة إيش الجملة إيش فعلية شد الدرس شوي لكن ما عليش الجملة فعلية طيب وفعلها أن ليس جامد وأن عسى جامد وأن غضب متصرف لكنها دعاء طيب لو كان خبرها فعلا متصرفا ليس متضمنا للدعاء فصل بينها وبينه بين الخبر طيب مثل قوله تعالى ونعلم ان قد صدقتنا طيب لو نعرب ان أداة نصب طيب. أين اسمها؟ ضمير الشأن تقدره أنه وقد حرف تحقيق وصدقتنا الجملة في محل رفع خبر أنه. واضح يا أخوان إذا تصورت المسألة تعيد عليها مرة أخرى وتفهم يعني وليس بالضرورة أن يضبطها الإنسان في الدرس واضح يا إخوان هذه طيب ومثل ليعلم أن قد أبلغوا عيدة العراب أن قد أبلغوا هذه ثانية أن هذا تنص اسمها رمير الشان طيب والفاصل ما نوعه هنا قد طيب وقد أبلغوا من العراب خبر الجملة خبر أن طيب وقد يفصل أيضا بحرف التنفيس وش المقصود بالتنفيس سوف سينم سوف طيب علم ان سيكون منكم مرضى يلا نفس الشيء مش نقول ان اداه نصب او نقول ان اداه نصب مخففه من الثقيله حتى لا تلتبس بان المصدريه طيب مخففه من الثقيله طيب واسمها ضمير الشان طيب وش الفاصل بينه وبين السين اذا اشتقول السين حرف استقبال ويكون فعل مضارع ثم تقول الجملة في محل رفع خبر ان طيب وايضا اذا كانت الجملة فعلية وفعلها متصرف وليس دعاء يفصل بينه وبين ايضا بالنفي مثل افلا يرون ألا يرجع إليهم طيب وكيف نعرب نفس الاعراب والفاصل ما نوعه لا النافية طيب وأيضا قد يفصل بينها بلو وأن لو استقاموا على الطريقة الأسقناهم ماءا غدقا طيب يا أخوان. ننتقل الآن طيب نعم ترد وأما كان فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل, ويفصل فعل منها بلم أو قد نعم يقول أما كأن يعني يشير إلى أن من, من هذه كأن إذا خففت تكون كأن يقول إذا خففت كأن إذا خفت تكون كأن وجب إعمالها وش معنى وجب إعمالها يا إخوان يعني ينصب الاسم بعدها طيب يقول وجب واما كان فتعمل ويقل ذكر اسمها يعني ذكر اسمها اكثر من اسم ان ولا يلزم أن يكون ضميرا مثل ماذا استدل بقول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كان ضبيه تعطوا الى وارق السلام هذا هذه فيها ثلاث روايات كأن ضبية هذه مرت معنا بأن أنها تكون زائدة إذا وقعت بين الكاف ومجرورها يعني تقدير كضبية ما لزوم في هذا طيب يروى كأن ضبية ويروى كأن ضبية هنا يقول لك وَأَمَّا كَأَن فَتَعْمَلْ يعني إذا خففت كأن وصارت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن يصير اسمها ضمير الشأن يقول لكن ذكر اسمها هنا كأن ذكر اسمها أكثر تذكر هو قليل ذكر اسمها لكن بالنسبة لأن أكثر يعني أن يكون اسمها إيش ضمير الشأن محذوف لكن هذه قد يذكر ولا يلزم أن يكون ضميرا قد يكون ظاهرا طيب على رواية كأن ضبية تعطو تعطو يعني تمد عنقها إلى وارق السلام إلى اوراق السلام اذا قيل كان ظبيه لو نعرب وش نقول كان آه. حرف نصب. اداه نصب و اسمها صارت تعمل مثل ان ظبيه تعطو نفس الشيء تكون كان اداه نصب و اسمها وجملة جمله تعطو خبرها جيد طيب على روايه كان ظبيه ها احسنت وين اسمها يكون اسمه ضمير الشأن كانها آه. يصير اسمه ضمير الشأن محذوف ظبيه خبرها لا يصير خبرها لا على طول خبرها واضح طيب اذا البيت حتى يروى بنصب ظبيه على أنه هو الاسم كأن ضبية مثل ما تقول كأن ضبية إن ضبية طيب والجملة بعدها تعطو هي الخبر لاحظتم طيب إذا قلت كأن ضبية وش يصير اسمها ضمير الشأن محذوف و خبرها وين ضبية طيب يقول ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد يعني إذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتاج إلى فاصل فالمفرد كقوله ضبيه ما يحتاج إلى تفصل بينهم طيب وإن كان الخبر اللي هو خبر ايش خبر كأن إن كان فعلاً وجب أن يفصل عنها إما بلم أو قد إن كان فعل خبرها لاحظوا ضبيه اسم ترى يا اخوان ليس فعل إن قلنا إنه اسمها الحمد للأنت وإن قلنا ان خبرها يصير اسمها ضمير الشأن طيب إن كان الخبر خبر كان فعلا وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد مثل قال الله عز وجل لم تغنى بالأمس لو نعرف ما نقول الكأن أداة نص طيب واسمها ضمير الشأن ولم أداة جزم طيب وتغنى فعل المضارع مجزوم وعلمة جزمه حذف حرف العلة وبالأمس جار مجرور متعلق بتغنى وشرب جمله لم تغنى في محرف إيش خبر كان احسنت طيب وين الشاهد عندنا بهالموطن لم فصل بين كأن وخبرها بلم لماذا ها لأن الخبر فعل ها تغنى غنيت تغنى واضح طيب الشاهد خذ الشاهد هذا يتحسر على ذهاب أحبته وما بقي عند أحد يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفة أنيس ولم يسمر بمكة سامر إذا فارقك الأحبة أرسلهم رسالة هذه تعبر على المعنى نعم، لم يكن بين الحجون ولا الصفة والعبرة بعموم اللفظة لا بخصوص السبب أنيس ولم يسمر بمكة سامر كأن لم يكن وين الشاهد يا أخوان كأن لم يكن طيب وجه الاستشهاد تريدون نعرف ولا وجه الاستشهاد وقع خبر كأن جملة وين الجملة الفعلية يكن ففصل بينه بينها بلم نقلنا الفصل بلم أو بايش أو بقد والثاني من الفصل قد الشاهد الآخر أزف ترحل هذه كلها وداع ترحل أزف هذه تصلح في اليوم الأخير أزف ترحل غير أن ركابنا لما تزل برجالنا وكأن قد أصلح وكأن قد لكن لكون الحرف الأخير وكون قافية مجرورة جره بدل السكون طيب التقدير الكلام حتى يتضح وكان قد زالت ازف الترحل غير ان ركابنا لما تزل برحالنا وكان قد تقدير كلام وكان قد زالت طيب وجه الاستشهاد وقع خبر كان جمله فعليه وين وين الجملة فعلية زالت ففصل بينه وبينها بفاصل ايش نوع الفاصل هنا قد فأمين اليوم إلا مثل أمس ترى أسهل هذه تحتاج إلى يعني مراجع طالما الإنسان يتصور المسألة ويفك بعض أصارها وأغلالها إشارة تتضح له مرة أخرى نعم طيب يبجين السهل إن شاء الله الحين ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك عبرة وإن إن لدينا أنكالا يعني لا يجوز في باب إنا وأخواتها توسط الخبر بين العامل واسمه يعني إن زيدا قائم لا يصح أن تقول إن قائم زيدا بخلاف كان تقول كان الجو باردا وكان باردا الجو لماذا؟ لأن الأفعال أقوى وأمكن من الحروف تؤثر بما بعدها وبغيره طيب إذا لا يقال إن هذا مقصود الكلام يقول ولا يتوسط خبرهن يقصد هذه الأدوات التي تنصب المبتدا اسم لها وترفع الخبر خبرا لها قال ولا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل أين العامل؟ الأدوات هذه واسمه ولا تقديمه عليهما عليها يعني على الأدوات يعني مثل ما تقول قائم إن زيدا ولا تقل إن قائم زيدا تعرف تقول إن إن أداة نص وقائم خبرها مقدم وزيدا اسمها مؤخر لا تصورتم المسألة طيب ويستثنى من ذلك هنا قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا يعني إذا كان الخبر شبه جملة شبه الجملة الظرف أو الجملة مجرور هنا يجوز أن يلي الظرف أو الجار مجرور الاداه ويتأخر إلى مثل إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لو نعرب إن حرف توكيد ونص وفي ذلك جار مجرور طيب في محل رفع خبر مقدم ما الذي سوغ تقدمه لانه جار مجرور طيب واللام مؤكده عبرة اسم ان مؤخر ما الذي سوغ تاخيره لان الخبر وقع جار ومجرورا طيب ان لدينا ان كالا إن ان لدينا اين اسم ان ان وأين خبرها؟ ها؟ لدينا ما نوع لدينا هذا؟ ظرف أصله لدى وهو مضاف هنا مضاف إليه والظرف من العراب؟ خبر ما الذي سوغ تقدم الخبر على ما الذي سوغ تقدم خبر إن على اسمها؟ تقول لأنه وقع ظرفا بس طيب وهن لكم في الانعام لعبره يلا وين الشاهد تقدم ايش تقدم وين الخبر إن لكم في الانعام نعم طيب وين الاسم طيب جيد ما المسوغ لان الخبر جار ومجرور طيب نعم الآن عندنا مبحث أخف شوي نعم فضع مؤكدة نعم لا من ابتدى هذه نعم وتكسر إن في, البت... وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في الآية القدر وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه والقول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام نحو والله يعلم إنك الرسوله هذا المبحث يسير جدا هذه مواطن كسر همزة إنا متى تفتح تقول إنا ومتى تكسر تقول إنا نقول بمالك فكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إنا ليمين مكمله أو حقيقة في القول أو حلت محل حال كذرته وإني ذو عمل مواطن كسر همزة إنا نأخذ ثم نرجع البيت طيب. تكسر في مواضع احدها هنا قالوا تكسر ان في الابتداء ان تقع في ابتداء الجمله اذا اردت ان تخطب يوم الجمعه تقول ان الحمد لله ولا تقول ان الحمد لله ان الحمد لله وفي خطبه مثلا الزواج مثلا اذا أرادوا الخطبه ان الحمد لله ولا ان الحمد ما المسوغ ان في بدايه الكلام ان انزلناه في ليله القدر ان اعطيناك الكوثر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الموضع الاول مواضع كسر همزه ان ان تقع في صدر الكلام ولهذا قلب مالك فقصر في الابتداء يعني في ابتداء الكلام طيب الثاني بعد القسم كقوله تعالى والعصر ان الانسان هذا هو بعد قسم مثل والكتاب المبين ان انزلناه ياسين والقران الحكيم انكلم المرسلين شقل بمالك فكسر في الابتداء وفي بدء صيله وحيث ان ليمين مكمله يعني إذا وقعت بعد قسم الثالث شفقال قال إني عبد الله قلت إني أريد كذا وكذا ما تقول قال اني أو يقول فلان إني سوف أزورك إذا وقعت إيش جملة محكية إذا وقعت بعد القول مثل قال إني عبد الله يقول إني كذا ولهذا يقول بمالك أو حكيت بالقول الرابع من مواضع إيش كسر همز ان ان تقع بعد اللام ان تقع بعدها اللام مثل والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون فكسرت لماذا لان اللام الواقعه بعدها لانه وقع بعدها اللام طيب نعم إيه نعم هل هذه تسمى لمن الابتداء أيضا, أيضا هناك أدوات ما ذكرها يقول فكسر في الابتداء وفي بدء يصي حيث إن إذا وقعت بعد حيث إذا تكلم تقول حيث إن ما تقول حيث أن طيب نعم ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورها أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. يعني يجوز دخول لام الابتداء سميت لام الابتداء لكثرة دخولها على المبتداء كما في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة يقول يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة أمور اثنين متأخرين واثنين متوسطين فأما المتأخران اللذاني تدخل عليه ملام الابتداء فالخبر ادم تاخر عن ان مثل قوله تعالى وان ربك لذو مغفره هنا لما الابتداء لما تطرق لها لها اراد ان يبين متى يجوز دخولها من خبر ان المكسوره وان ربك لذو مغفره دخلت على إيه الخبر ان ان حرف توكيد ونصب وربك اسمها طيب واللام وش تكون هذه هذه لام الابتداء طيب ومؤكدة هي وذو خبرها وش عرابه مرفوع على رفعه الواو طيب والاسم اسمها أيضا هي تدخل على الاسم اللام تدخل على الخبر مثل وإن ربك لذو مغفرة هذا متأخر وتدخل على الاسم كما مر بعض الامثله إن في ذلك لا عبرة الاسم هنا متقدم ولا متاخر متاخر وشو مسوغ لان الخبر جار ومجرور طيب اذا تدخل لام الابتداء بعد ان المكسوره تدخل على المتاخر منها الخبر قد يكون متاخرا مثل وان ربك للمغفره والاسم قد يكون متاخر مثل ان في ذلك لعبره طيب اما المتوسطان من معمولي إن فمعمول الخبر انتبهوا لهذه زين تدخل عليه اللام إن يمثل النحاش القرون إن زيداً لا طعامك آكل وش دخلت عليه اللام؟ هل دخلت على اسم إنا؟ لا هل دخلت على خبر إنا؟ لا دخلت على معمول الخبر وش الأصل؟ ان زيدا لطعامك اكل مش التقدير ان زيدا لاكل طعامك طيب وشعراض طعامك مفعول به ما الذي عمل به النص آكل لان آكل اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله يعني, يعني كان تقدير الكلام ان زيدا لياكل طعامك طيب هنا واشتغلت عليه هنا دخلت على معمول الخبر طيب السبوره تنفع حاليا ولا تتصورها ما تصورتوها نكتبها على السبوره طيب هنا الحديث عن دخول لام الابتداء لام الابتداء هنا مر بنا انها ند... تدخل على الخبر خبر ان وتدخل على اسم ان هنا على معمول الخبر طيب اين معمول الخبر خلونا نحرب ان حرف توكيد ونصب وزيدا اسم إنا طيب واللام هنا مؤكدة أو نقول لام الابتداء، طيب وطعامك مفعول به لأي شيء ما الذي عمل به لو نعرف مفصل طعامك مفعول به الاسم الفاعل اللي هو آكل طيب وهو مضاف والضمير مضاف إليه طيب وآكل خضر خبر إن طيب احنا إيش نريد نريد إنه نبين أن اللام تدخل على معمول خبر إن وين معمول خبر؟ وين خبر إن أول شيء اكل أين معموله طعام وين العامل آكل والمعمول طعام إذا مستخلت عليه اللام على معمول خبر إن واضح حبيبي ولا لا والله أعرف أن بعضكم على مذهب الجماعة اللي بالأمس طيب عرفتوا معمول انه وش المقصود به نعم وش التقدير إن زيدا آكل طعامك أو لا آكل طعامك إذن وش يكون وين معمول خبر إن نعم لأن العامل آكل آكل اسم فعلي أعمل عمل فعله. طيب ايش ايش فيه لا حنا نريد لو قلت ان زيدا اكل طعامك ما دخلت اللهم على معمول الخبر عرفت هل يصلح ان تقول ان زيدا اكل لطعامك لا لا يصلح الا اذا قدمت عليه طيب وايضا شف يقولك ويجوز دخول اللهم على ما تأخر من خبر ان المكسورة والمثاله خبر إن المكسورة ها إن ربك لذو مغفرة طيب أو اسمها المتأخر كمتاخر إن في ذلك ألا عبرة أو ما توسط من معمول الخبر وهو إن زيدا لطعامك آكل أو الفصل والشخص يقصد, يقصد به ضمير الفصل ما هو ضمير فصل هو ضمير يذكر بين المبتدى والخبر او ما اصله المبتدا والخبر من تقول زيد هو الكريم طيب ولكن كانوا هم الظالمين وقع بين ما اصله المبتدأ والخبر هم كانوا الضمير هنا اسم كان الضمير الواو وهم ضمير فصل والظالمين اسم كان طيب يقول لك الان الحديث عن دخول اللام لام الابتداء على اي شيء شو يريد بيّن على ضمير الفصل يعني مما تدخل اللام مع أن طيب شو سميه البصريون يسمونه ضمير فصل والكوفيون يسمونه عمادا طيب مثل إن هذا لهو القصص الحق واشتخلت عليه يا أخوان مع أن اللام مع أن وش دخلت عليه دخلت على الضمير المنفصل على الضمير الفصل واش ذكر؟ هل ذكر بين المبتدى والخبر ولا ما أصله المبتدى والخبر وين اللي أصله المبتدى والخبر شوف إن هذا لهو القصص الحق أحسنت أحسنت استاهل والله الجائزتين بما فيها هذه ترى طيب نعم نعم نعم ما حمل الكثير والله استاهل أكثر طيب الآن أعيد مرة أخرى المبحث الذي نحن فيه هو دخول اللام مع إن ومعمولاتها طيب وش مرة أول شيء دخلت اللام على أي شيء على الاسم ودخلت على الخبر إذا تأخر ودخلت على معمول الخبر الآن وش بقي دخلت على الفصل اللي يقع بين اسمها وخبرها مثل ان هذا لهو القصص الحق دخلت اللام على اي شيء على هو وهو وش وقع بينه وقع بين اسمها اين اسمها هذا واين خبر ان القصص لا الحق هذا صفه للقصص طيب والضمير هنا هذا ضمير فصل ضمير فصل يكون اما لا محل له من اعراب أو يكون مؤكد للاسم إن هذا لهو القصص الهق كم تدخل عليه متى يجوز لام على أي شيء مع ان المكسورة يجوز على اسمه وخبرها إذا تأخر ويجوز على معمول الخبر ويجوز على أي شيء ضمير الفصل الواقع بين اسمها وخبرها طيب يقول أو الفصل ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى يعني قد يكون دخول اللام جائزا كما مر في المواطن الأربعة وقد يكون واجبا إذا خففت إنا وش تكون إذا خففت تكون أن وأهملت يعني لم تعمل ولم يظهر قصد الإثبات كقولك إن زيد لمنطلق بد أن تقول لمنطلق وتسمى هذه اللام تسمى اللام الفارقة لانها فرقت بين الاثبات والنفي نعم فرق بينه وبين ان عندكم من سلطان ان هنا نافيه يعني ما عندكم من سلطان لكن ان زيد هذه مثبته لو قلت ان زيد منطلق ممكن نفهم ممكن ما زيد منطلق لكن اذا قلت ان زيد لمنطلق وشحكم دخول الله على خبرها واجب متى يجب إذا كانت إن مخففة ومهملة؟ طيب نعم لا لا النافية للجنس. انتينا من إن رخواتها نعم طيب ومثله إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالنكيرات لكن عملها خاص بالنكيرات بها لا عيش قلت عملها أو تبي ت تعملها ولا تهملها. لكنها هي موجودة لكن ومثل الإن يعني مثل إن في العمل لا ما معنى مثل إن لا مثل إن وأخواتها لا من جهة إيش نصب الاسم ورفع الخبر لأن فيه الجنس نعم لكن لكن عملها خاص بالنكرات المتسيط بها نحو إنا وأخواتها تدخل على إيش المعافف إن زيدا قائم لكن هذه إذا أردت أن تعملها عمل إن فلابد أن يكون معموليها نكرتين وأمس ورد سؤال حول هذا يقول ما معنى المعمولين ما معنى المعمولين يقول إذا قلنا كان زيد قائم أين معمولين كان زيد قائم إن زيدا قائم أين المعمولين المبتدا الاسم الخبر طيب هنا يقول لابد أن لكن عملها خاص بالنكيرات يعني لابد أن يكون مع ملاها نكيرتين كما سئتي نعم أكمل العبارة هنا ولا أعدها أعدها نحو لا صاحب علم ممقوت ولا عشرين درهما عندي وإن كان اسمها غير مضاف ولا شيء ولا شبه بني على الفتح في نحو لا رجل لا رجلا ولا رجالا لا خلينا نوقف عند المقطع الأول هنا مثل قال لا صاحب علم منقوط وين اسمها لا نجي نعربها بس ما نستعجل هنا لا هنا فيه الجنس وصاحبه اسمها طيب هو مضاف وعلم مضاف إليه صاحب هل هو ناكرة أم لا يا إخوان ممقوت معرفة أم لا طيب لا عشرين درهما عندي لا نافيها الجنس وعشرين اسم لا مبني مبني على إيش على الياء لأنه يبنى على ما ينصبه خذوا قاعدة. يبنى على ما ينصبه إن كان ينصب بالياء في الأصل فهو يبنى على الياء إن كان ينصب الفتحة, يبنى على الفتحة. إن كان ينصب الكسرة بني على الكسر طيب لا عشرينة ودرها من شعرفها نعم من الفضل عقود عشرين طيب عشرين تمييز طيب ودرها وعندي و... وحنا قلنا لو شو... بدنا يكون معم... اللي يجيب هذه ما قضت الجوائز وين وعطونا جوائز يا أخوان آه. آه. نقلنا قبل ما عشان إذا شرعنا بشرحه ما نطير إن شاء الله خمس دقائق وننتهي من الدرس فنية نكمل ظننا لكن نخليها إن شاء الله. طيب وش قلنا لابد أن يكون معموليها أن يكون معمولاها إيش نكرتين الأولى واضحة لا صاحب علم ممقوت طيب لا عشرين درهما من عندي وأين المعمولان عشرين نكرها انتهينا منه ودرهم من تميزة انتهينا طيب وين خبرها عندي عندي نكرة ولا معرفه ها لا عشرين درهما من أحسنتم راعة الحمد لله من اللي الجواب منكم أنت هل حين تديك الجاهزة إن شاء الله جن يكون التقدير لا عشرين درهما من موجودة عندي إذا قلنا موجودة لأن لابد الجار مجرور والظرف متعلق إذا قلت زيد في الدار يعني مستقر أو كائن طيب لا عشرين درهما من موجودة أو كائن عندي اذا قلنا كائنه او موجوده نكره ولا ابن كره اذا ايش صار ماذا صار معمولها نكرتها نكرتها طيب اكمل هذه وان كان اسمها غير مضاف ولا شبه بني على الفتح في نحو لا رجل لا رجلا ولا رجالا لا لا رجلا لا رجل ولا رجالا نعم وعليه او على الكسر في نحو لا مسلمات وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين طيب يعني نأخذ كلام هذا باختصار إن تعمل عمل لا تعمل عمل إن بشروط أن تكون نافيه الجنس أن يكون معمولاها نكرتين أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا مثل العنفل التي مضت طيب ننتقل الآن إذا استوفت الشروط استوفت الشروط كيف استوفت الشروط إذا كان معمولاها نكرتين. طيب، والثاني إذا كانت لا للجنس لأن في الجنس لأن لا قد تكون إيش قد تكون ناهية مثل لا تأكل لا تشرب لاحظتم طيب. والثالثة إيش؟ ها أن لا يتقدم عليها الخبر أن يكون اسمها مقدما و يكون الخبر متاخراً طيب. إذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها الاسم هو اللي له. لا يخلو اسمها من أن يكون مضافا مثل مثال لا طالب علم مضاف طيب أو شبيها بالمضاف أو مفردا ما معنى هذا الكلام وكيف يعرب إذا كان مضافا أو شبيه مضاف وكيف يعرب إذا كان مفردا طيب إذا كان اسمها بعضكم ما شاء الله ينام بكلتا مقلتيه ويتقي يخرى المنايا فهو يقظان هاجع و ينم مقلته طيب ان شاء الله ننتهي من هذه وخلاص طيب اسم لا اذا كان مفردا سياتينا اعرابه واذا كان مضاف او شبيه بالمضاف ناخذ تفصيله هو شيء ما معنى مضاف يكون نكره تضاف الى نكره مثل لا طالب علم طالب نكره اضيفت الى علم. إذن شنو اسمها هنا مضاف طيب إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نعطيكم وش معنى شيء مضافة حين ظهر النصب فيه فالمضاف مثل لا صاحب علم مش تقول لا نافية وصاحبه اسم لا منصوب ما تقول مبني تقول منصوب طيب وهو مضاف علم مضاف إليه وممقوت خبر لا طيب والشبيه بالمضاف ايضا يكون منصوبا اسم لا ما الشبيه بالمضاف يقول النحو هو ما اتصل به شيء من تمام معناه اما مرفوع او منصوب او مجرور ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل لا قبيحا فعله ممدوح وين الشبيه بالمضاف هو مضاف ولا مفرد منزل بين منزلتين نعم قبيحا هو الشبيب المضاف وين اللي اتصل به من تمام معناه فعله لو قلت لا قبيح ممدوح صار مفرد لو قلت لا قبيح قوم ممدوح صار مضاف لا لكن اتصل به شيء من تمام معناه ما هو هو فعله كيف تعرب لكن او شو يصير عرابة هذا الشبيب المضاف يكون منصوبا لا نافيه وقبيحا اسم لا منصوب لماذا قلت انه منصوب؟ إنه شيء مضام طيب وفعله ما لا قبيحا فعله لعربها إلا جائزه تصير دين نعم أحسنت أحسنت فاعل لأي شيء؟ لقبيح قبيح صفة مشبهه تعمل عمل اسم فاعل لاحظتم؟ طيب و ممدوح خبر لا طيب اذا هنا قلنا لكم اتصل بشيء من تمام معناه إما يكون الاتصال به مرفوع وهذا مثال مرفوع طيب او منصوب مثل لا طالعا جبلا حاضر نعم لا طالعا الخبر هذا خبر الطالع اللي هو حاضر طيب لو نعربه وش نقول لا نفيه الجنس وطالعا اسم لا وش فيه تقول مبني ولا منصوب مرفوع ولا مبني قصدي معرب ولا مبنيه معرب لماذا اعرب لأنه شبيه بالمضاف طيب واتصل بشيء شيء من تمام معناه ما الذي اتصل به جبلا هو معموله طيب وش جبلا مفعول, مفعول به لأن تقدير لا طالع هو جبلا طيب محاضر خبر لا وش نوع اسم لا هنا مفرد لا مضاف لا شبه مضاف نعم لأن اتصل بشيء من تمام معناه وهو جبلا ممكن تحولون هذه الجملة إلى مفرد ممكن تحولونها إلى مضاف وش تقول لا إذا بغل تحولون إلى مضاف وش تقول لا طالع جبل ها بس تشيل التنوين نون انت للاعراب او تنوينه مما تضيف احذف كطوري سينا لا طالع جبل حاضر وش تكون يكون مضاف طيب لا طالع عن جبلا وش تكون شيء مضاف طيب لا طالع حاضر وش يكون مفرد طيب قلنا لكم متى اتصل بالشيء من تمام معناه واللي اتصل به لما يكون مرفوع أو منصوب وش بقي المجرور مجروه المخفوض الخفض مصطلح كوفي والجر مصطلح بصري طيب اذا قلت مثلا لا خيرا النحاه يمثلون يقول بعضهم يا ثلاثة وثلاثين يقول سميت شخص ثلاثة وثلاثين يا ثلاث. اتصل بالشيء بالعطف ايضا لكن ناخذ بذي بالجر لا خيرا من زيد عندنا ها. لا نافيه خيرا اسم لا وش فيه منصوب لماذا نصب؟ لأنه شبيه بالمضاف. اتصل بشيء من معناه وش اللي من تمام معناه هنا؟ جار ومجرور طيب وعندنا خبر يعني التقدير كائن أو مستقر عندنا طيب إذن اسم لا وش يكون من يكون مضافا أو شيء مضاف إذا كان مضافا أو شبيه مضاف وش عرب؟ منصوب منصوبا وإذا كان مفرد يبنى على ما ينصب به لو كان معربا وما معنى هالكلام شوف ان كان مفرد المفرد ما ينصبه الفتحة طيب اذا قلت لا رجل الرجل ما ينصبه لو قلت مثلا ان رجلا عندنا رايت رجلا ما ينصبه الفتحه اذا يبنى على الفتحه تقول لا رجل في الدار طيب او جمع تكسير كذلك لا رجال يبنى على اي شيء على طيب مثل لا رجل ولا رجال وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم بن عليه على الياء لأنه ينصب بالياء طيب واش تقول تقول لا رجلين ولا مسلمين عندنا مثلا طيب وإن كان جمعنا السالم جمعنا السالم وش نصبه كاسا الكاسا وسع كرسيه السماوات والأرض رايت المسلمات طيب إذا كان جمعنا السالم ينصب بأي شيء يبنى على شيء على الكسر لأنه ينصب بالكسر هذا جمعنا السالم بالذات يجوز فيه الوجان يجوز أن تبنيه على الفتح ويجوز أن تبنيه على الكسر وبهذا اروي لا سابغات ولا جأواء باسلة باسلة لا سابغات يروى ويروى لا سابغات مثل ما رمعنا بالوصلية تذكرون فإنه لا حسنات لهم لا حسنات ويروى لا حسنات لهم طيب باختصار شديد كيف يعرض اسم لا أو ما أحوال اسم لا نفيه الجنس يلا يا اخوان أحواله واحد ها ان يكون مفردا من, من اقرب شيء ان شاء الله انت ابو امير عيد ما مذكور عشان ما تنسى طيب اذا كان مفردا كيف يعرب يبنى على ما ينصب به طيب اثنين ها ان يكون مضافا او شبيه مضاف ما معربه ينصب طيب خلاص نعم كمل يعني بس عندنا آخر شيء لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه ترى كلمة يا أخوان كنز من كنز الجنة وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يقول ابن تيميه رحمه الله تكابد بها الاهوال وتحمل الأثقال وينال رفيع الأحوال فنكمل بها يعني لعلها من مناسب نعم ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ضريف ورفعه فيمتنع النصب وإن لم تتكرر لا أو فساة الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح طيب يقول ولك في نحو لا حول ولا قوة يعني يشير إلى مسألة تكرار لا إذا تكررت لأن في فيها الجنس مع النكر وسبق الثانية عاطف لا حول ولا قوة يعني في مساله اخرى لا حول ولا يقول لك اذا تكررت لا مع النكره وسبق الثاني عاطف حرف مثل لا حول ولا قوه جاز في النكره الاولى الفتح والرفع يعني جاز فيها البناء على الفتح وجاز فيها الرفع ذلك بناء والثانية عراب طيب وش يجوز في الأولى لا حول ولا قوة إلا بالله وش يجوز في لا حول حول الأولى هنا يجوز أن تقول لا حول يجوز أن تقول لا حول أضمطوا زين. طيب طيب. إذا قلنا لا حول يعني بنينا الأولى على الفتح. اضبطوا شوية الله عافية إذا فتحت النكرة الأولى قلت لا حوله كم يجوز لها من وجه لا حول ولا حول طيب اذا قلت لا حول لك في الثانيه ثلاثه اوجه الفتح مش تقول لا حول ولا قوه يعني البناء على الفتح ولكن النصب مش تقول لا حول ولا قوه أحسنت. ولك ولكن لا حول ولا قوه زين طيب إذا قلت لكم لا حول كم فيها من وجه الثانية يلا لا حول ولا قوة لا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة طيب الوجه الثاني لا حول خلونا الوجه الثاني نقولناكم الأولى كم فيها من وجه فيها لا الأولى لا حول كم فيها من وجه فيها وجهان لا حول ولا حول طيب إذا قلنا لا حول الثانيه كم فيها من وجه ثلاثة أوجه لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة طيب إذا رفعنا الأولى قلنا لا حول ها. كم لنا في الثانية لنا فيها وجهان لك أن تقول لا حول ولا قوة ولك أن تقول لا حول ولا قوة وش اللي يمتنع النص يمتنع النص طيب ما بقي شيء عندك طيب عرفنا تكرر لا مع العطب إذا لم تتكرر لا مع النكرة الثانية مثال إيش إذا لم تتكرر لا لا حول ولا وقوة لا حول ولا طيب إذا لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى إلا الرفع ما تكررت لا إذا بغيت تقول لا حول ولا وقوة وإيش تقول تقول لا حول هذا في الأولى ما يجوز فيها للرفع والثانية الفتح ما يجوز فيها للفتح تقول آه لم يجوز في الأولى لم يجوز في الأولى الرفع الأولى ما يجوز إذا كانت أص نكتبه بالصبورة أحسن قرب مش كلمة كفو ما يمشي معنا إذا قلنا الصبورة ولا واحد يكتب من يكتب منكم يتبرع تكتب تكتب إيه نعم اكتب لا حول وقوة. ما قيلك تكتبها حدا؟ نعم. لا لا تلاتة لا تسوي شيء بس اكتبها كتابة مجرد كتابة. هنا لا حول وقوة. نعم. لا لا حول وقوة بدون لا لا حول وقوه وشيء الاوجه اللي فيها ما تكررت لا قلنا لكم تكرت الاوجه نعم لم يجوز في الاولى لم يجوز في الاولى الرفع وايش اللي ما يجوز في الاولى ان تقول لا حول ما يجوز طيب والثاني ما يجوز فيها الفتح يعني ما تقول قوته طيب اذا وش نقول ما لا حول نعم لا حول وقوه او قوه احسنت اذا شو الاوجه الجائزه فيها لا حول لا حط بس الحركه على لي. لا حول وايش الحركه هذه <تصفيق> هذه تغن بغنه هذه <تصفيق> لا حول اهي نعم وش هذه قوه وش يكون عليها نعم قوه او قوه بس هذه هي الأوجة الجائزة فيها نعم طيب خلاص انتهينا من الدرس شوف بعض راسي عزي جاية نمس نعم يقول هذا أليست كلمة صلوات تعتبر تمييزا في جملة خمس صلوات مرت معنا تمييز لكن تمييز الثلاثة إلى العشرة يكون مجرورا ما المقصود بتنكير معموليها؟ يعني يكون اسمها أو خبرها نكرتين طيب شيخ في ها ويهي فيه لا لا لابد جائزة لخوان هذولا جايزة ايش وجائزة هنا جايزة نعم نبي نسجل أسمائهم عندنا طيب شو اسمك أنت الديون لا لا خلها بس اترك عن قص ها أهدها إلى لاحد نعطيهم هذول لهم هديه خاصه هذول وش اسمك انت ها طيب يا ملح وانت خلاص لكم جوائز ان شاء الله طالبونا بها غدا ان شاء الله الدرس يكون يوم السبت ان شاء الله تاخذون اجازه خلاص يوم السبت ان شاء الله وانت فاهم على الظهر والظاهر والظهر الاغلب فيه درس الظهر ان شاء الله they does this for